من الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تلخصا مما مضى. أن استصحاب الوقت فيما يكون فيه الوقت قيدا من قيود الواجب إنما يتم على أحد وجوه ثلاثة الوجه الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن مرجع القيد المعتبر في متعلق الأمر إلى الاجتماع فإذا قال مثلا صم في النهار أو صلي في الوقت فإن مرجع الظرفية إلى مطلوبية الاقتران والاجتماع، أي أن يكون هناك اقتران واقع بين الصوم وبين النهار. وبناء على ذلك فإن الاقتران بين الصوم والنهار حاصل وجدان بعد الاستصحاب لأنه إذا شككنا في بقاء النهار الى حين الصوم فكما ان استصحاب النهار يثبت تحقق النهار تعبدان لا وجد انان لانه مشكوك فكذلك يثبت لنا وجود نهار تعبدي وجدان لأن النهار وإن لم يحرز بالوجدان إلا أن التعبد ببقائه محرز بالوجدان فالنهار الحقيقي وإن لم يحرز بالوجدان إلا أن النهار التعبدي يعني الاستصحابي محرز بالوجدان فإذا أحرز النهار التعبدي بالوجدان فاقتران الصوم بالنهار أي النهار التعبدي محرز بالوجدان بلا حاجة لإثبات كي يقال بأن الأصل مثبتون فيكفي في جريان الاستصحاب أي استصحاب بقاء النهار أنه في طول جريانه سوف يكون اقتران الصوم بالنهار اقترانا وجدانيان فإذا لم نستفد من الأدلة أكثر من مطلوبية اقتران الصوم بالنهار فلا محالة حين إذن هذه أو هذا الأثار يترتب على استصحاب شنو النهار؟ وجدان؟ نعم هذا وجدان يا جماعة أجل في جميع الموارد لا أجل استصحاب؟ مو بالتعبد لو قامت إمارة على أن النهار باقي؟ بعد دليل ما في دليل بخصوصه؟ قام عندك خبر ثقه على ان النهر باقي شنو ده شنو ما زال النهر تعبدي لو لم يكن خبر الثقه حجه لما ثبت صير نهر تعبدي مو نهار وجداني شو تسوي يعني مو حجه لانه لازم نهار وجداني <تصفيق> عيسى هذا ظاهر الادله اذا معناه لا يمكن باي محرز تعبدي اثبات النهار بعد وبالنتيجة النهار الحقيقي الوجداني ما ثبت اذا قلنا ظاهر الادله مطلوبيه اقتران الصوم بالنهار الوجداني معناه في سائر موارد الشك ما يفيد بعد الثاني الوجه الثاني أن يكون الاستصحاب على نحو مفاد كان الناقص بعد توسيط حيثية الاتصال عرفان بيان ذلك. أنه إذا كان النظر العرفي يرى أن الإمساك والصيام وجود واحد باعتبار اتصال أجزائه وعدم تخلل العدم بينها فبلحاض حيثيات اتصال أجزاء الصوم يرى الصوم أنه وجود واحد عرفان وببركة هذا النظر العرفي يقال هذا الصوم كان نهاريان فهو ما زال نهاريان أو هذا الصوم كان في النهار فهو ما زال في النهار أو يأتي الاستصحاب في نفس الزمان حيث أفيده بأن الزمان تارة يلحظ على نحو الكل بالنسبة لأجزائه وتارة يلحظ على نحو الكلي بالنسبة لجزئياته مثلا عنوان النهار تارة يلحظ العرف أن عنوان النهار مركب من أجزاء أي أن النهار كل وكل آن من الآنات بين طلوع الشمس وغروبها جزء من ذلك الكل وهذا ما يعبر عنه في الحكمة بلحاظ الزمان على نحو الحركة القطعية وتارة يلاحظ النهار هو نفس الآنات المتصلة فيقال ما بين شروق الشمس وغروبها نهار فالنهار هو عبارة عن نفس تلك الآنات الواقعة بين شروق الشمس وغروبها فنسبة النهار حينئذ للآنات نسبة الكلي إلى جزئية إذ أن كل آن بين الشروق والغروب هو هو نهار لأنه جزء من النهار وهذا ما يعبر عنه في الحكمه بالحركه التوسطيه فاذا لوحظ الزمان على نحو الحركه القطعيه اي ان النهار قطعه مركبه من اجزاء فهنا لا يجري الاستصحاب وأما إذا لوحظ الزمان على نحو الحركة التوسطية أي ذلك الآن الذي بين الشروق والغروب، فذلك الآن وجود متصل بنظر العرف يشك في انقضائه فيجري شنوه استصحابه بقاءه فيقال كان الزمن كان النهار أو عفوا كان هذا الزمن نهارا فهو ما زال شنو نهارا كان هذا الوقت نهارا فهو ما زال شنو نهارا نعم هذا الان ضد ما هو ضد متصلة متصله بمجرد ان تلاحظوها بحيثيه الاتصال صارت وجود واحد لكن اذا لاحظتها بحيثيه الانفصال قلت هذا الان قبل الظهر هذا ان بعد الظهر هذا ان قبل ان ياتي الشيخ سند الدرس هذا ان بعد ان اتى اذا لاحظتها منفصلة نعم ما اذا لاحظتموها على نحو الاتصال والتتابع فيشنو؟ وجود واحد بنظر العور الوجه الثالث أن يقال لا مانع من جريان استصحاب النهار ويثبت به أن الصيام كان في النهار وليس من الأصل المثبت في شيء وبيان ذلك هذه النكتة ذكرناها مكررا في دروس سابقة وبيان ذلك أن هناك فرقا بين الجوز والشرط فالجوز هو بنفسه متعلق لأمر ضمني فمثلا الصلاة مركبة من ركوع وسجود وتشهد ومعنى تركبها من ذلك أن كل واحد منها مأمور به امرا ضمنيا وأما الشرط وهو الطهارة أو القبلة أو الإطمئنان فليس الشرط بنفسه مصبا للأمر الضمني وإلا لكان جزءا وإنما مصب الأمر الضمني هو التقييد أي تقييد الصلاة بالطهارة والقبلة والإطمئنان لا نفس الطهارة والقبلة وال اطمئنان ولأجل ذلك لا معنى للتركيب في الشروط لأن نقول المطلوب صلاة وطهارة لأن مرجع التركيب إلى انصباب الأمر على الطهارة وهذا يعني أنها جزء وهو خلف كونها شرطان بل دائما مرجع الشرط الى التقييد لا الى التركيب وبناء على هذا فالتقييد حيث يقال ان المطلوب منك صلاه بطهاره او صلاه بوقت فالتقييد معنى حرفي والمعنى الحرفي متقوم بطرفيه ولأجل أن التقييد معنى حرفي متقوم بطرفيه لا يرى له واقعية وخارجية وراءه نفس الطرفين فليس هناك وراء الصوم ووراء النهار شيء ثالث يقال له هذا هو التقييد انما التقييد واقعيته وخارجيته شنو بنفس الطرفين فلاجل ذلك يرى العرف جينا الان للنظر العرفي فلاجل ذلك يرى العرف ان التفكيك بين الطرفين وبين التقييد مستهجن بان يقال ثبت النهار لكن لم يثبت تقيد الصوم بالنهار او ثبت النهار والصلاة لكن لم يثبت تقيد الصلاة بالنهار فإن هذا مستهجن لدى العرف إذ ما دام تقيد الصلاة بالنهار ليس شيئا وراء وجود الصلاة والنهار إذن فكما أنه لا فكما انه يستهجن التفكيك بينهما عقلان يستهجن التفكيك بينهما تعبدان بان يقال ثبتت الصلاه والنهار تعبدا لكن لم يثبت تقيد شنو الصلاه بالنهار وبعباره اخرى ان العرف يرى ان عدم ترتيب اثر التقيد على استصحاب النهار من باب نقض اليقين بالشاك فيقال اذا تيقنت ببقاء النهار عفوا اذا تيقنت بوجود النهار سابقان ولم ترتب على ذلك تقيد الصلاة بالنهار فهذا فهذا من نقض اليقين بالشاك لأجل أنه لما كانت تفكيك بينهما في الثبوت مستهجنين بنظر العرف كان شموله دليل الاستصحاب للنهار له مدلول التزامي عرفي وهو ثبوت تقيد الصلاه بالنهار فثبوت التقيد من الوليان المداليل الالتزاميه العرفيه لجنوه لشمول دليل الاستصحاب للمورد ومما يقوي هذه النظره العرفيه أنه لا شك عندهم ولا خلاف هذه سديتوها لا خلاف عندهم في انه لو رجع الزمان لو رجع الزمان او القيد غير الاختياري للحكم لجرى الاستصحاب عندهم بلا كلام مثلا اذا قال الصوت هو الصوت واصلنا فكيف به نعم مثلا اذا قال الصوم في النهار واجبون فإنه يجري استصحاب بقاء النهار لاثبات وجوب الصوم كما لو بلغ ولا يدري ان صومه في هذا اليوم واجب ام لا لاجل شكه في شنو في بقاء النهار فانه يجري استصحاب بقاء النهار لاثبات الوجوب فلو كان الزمن ماخوذا في موضوع الوجوب لجرى فيه الاستصحاب بينما اذا لا صم في النهار فأخذ النهار قيدا في الواجب فلا يجري الاستصحاب فإن هذا بنظر العرف تفكيك غير عرفي لأنه إذا قال الصوم في النهار واجبون فلا مطلوب له الا الاقتران بينهما اي ان الاقتران بينهما جنو موضوع للوجود ولكن لو صاغها بصياغه اخرى فقال صنف في النهار فقلنا لا, لا لا اجري الاستصحاب لانكم اخذتم النهار في الواجيب. مع ان المطلوب هو المطلوب اي ما جعله موضوعا للوجوب هو نفس الاقتران ويجري فيه الاستصحاب وما أخذه متعلقا للوجوب يعني قيدا في الواجب هو ايضا نفس الاقتران لكن لا يجري فيه الاستصحاب فان هذا بنظر العرف مجرد تغيير في الصياغه ليس الا وكذلك في القيود غير الاختيارية الأخرى مثلا كون الماء اعماء كون الماء اعماءا أن يقول توضأ بالماء إذا قال الوضوء بالماء محقق للطهارة بأن أخذ المائي في موضوع علم. لوجوب اجرى الاستصحاب كان هذا المائع سابقا ماء فاو ما زال ماء وقد توضأ به اما اذا أخذه فيه في شنو في المتعلق توضأ بالماء فانه لا يجري الاستصحاب فالتفكيك بين الموردين غير عرفي بان يقول العرف اذا كانت الحيثيه المأخوذ في موضوع الوجوب ومتعلق الواجب واحده وهي حيثية الاقترام فلماذا إذا أخذتموها في موضوع الوجوب جرى الاستصحاب وإذا أخذتموها في متعلق الوجوب يعني في الواجب لم يجرى الاستصحاب فلو عرض على العرف هذا التفكير شنو؟ لم يقبله وهذا يؤكد ان نختفيك بين ثبوت القيد وثبوت التقيد مستهجنون بان يقال القيد يثبت لكن لا يثبت به التقيد ويؤكد ذلك ان الامام عليه السلام في صحيحه الزراره اجرى الاستصحاب شنو في الطهاره مع ان الطهاره قيد فأجر استصحاب الطهارة إلى حين إلى حين الصلاة مع أن استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالطهارة إلا بنحو الأصل المثبت مع ذلك أجر الإمام استصحاب الطهارة ولم يدر استصحاب عدم الصلاه حين الطهاره مما يكشف عن ان اثبات التقيد باستصحاب القيد ليس من ال... أصل المثبت بلحظ ان النظر العرفي يرى انه لما كانت تقيد معنى حرفيا لا واقعيه له وراء نفس الطرفين فالتفكيك بينه وبين طرفيه في التعبد شنو مستهجنوا هذا تمام الكلام في استصحاب الوقت، وانه إنما يتب أحد الوجوه ثلاثة. تنبيه صغير قد يقال بأنه لا ثمارتين لجريان الاستصحاب في الوقت. بالنسبه الى الصلاه مثلا فاذا شك المكلف ان النهار ما زال باقيا او ان النهار قد انقضى فعلى كل حال صلاته صحيحه فإن كان النهار باقيا فهي أداء وإن لم يكن باقيا فهي قضاء فلا سمرتة تترتب على استصحاب النهار وعدم استصحابه على أي حالين صلاته صحيحة إما أداء وإما قضاء ولكن يلاحظ على ذلك اولا بان بعض الاعلام كالمحقق العراقي قدس سره كما افاد في فروع العلم اجمالي ذهب الى ان الصلاه الملفقه لا تقع لا اداء ولا قضاء ولا دليل على صحتها فلو فرضنا أن المكلف من التكبير إلى حد الركوع كان في الوقت والركوع وقع خارج الوقت فيقول بأن هذه الصلاة لا تصح لا أداء ولا قضاء اذ المناط في الأداء والقضاء على الركوع فإن وقع الركوع في الوقت كانت قضاء فإن وقع الركوع في الوقت كانت أداءا وإن وقعت الصلاة في خارج الوقت كانت قضاءً وأما هذه الصلاة الملفقة فلا فبناءً على هذا النظار تظهر الثمره لأنه باستصحاب النهار إلى حين الركوع يثبت أن الصلاة أداء فتثبت صحة الصلاة وثانياً حتى لو قلنا برأي المشهور من انه الصلاه الملفقه صحيحه مع ذلك هل يعني تظهر الثمره في شنو لا تظهر الثمره في صحه نيه الأداء فانه ببركة جريان استصحاب النهار إلى حين الركوع يصح أن يقصد بها الأداء وإلا كان قصد الأداء بهجنه تشريعا وثالثاً لتكن الثمر غير ظاهرة في باب الصلاة فإن في غير باب الصلاة ثمرات كثيرة مثلاً إذا شك في يوم العاشر من بدء يوم العاشر من ذي الحجه في ان النهار ما زال باقيا كي يرمي الجمار ام لا فانه تظهر ثمره لاستصحاب النهار الى حين رمي الجمراء او الى حين وقوع الذبح مين فيثبت بذلك انه اوقعه في نهار يوم العيد مثلا أو كذلك بالنسبة إلى غسل الجمعة إذا شك بناء على امتداد غسل الجمعة إلى الغروب وعدم مشروعيته بعد الغروب فإنه إذا شك في بقاء النهار فهو يشك في وقوع غسل الجمعة صحيحان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي ضيقت خلق بعض الحاضرين لأنه دخلنا فيها في الأصول وكأن الأصول وجود بغيض مكهوب لا تقتربوا من على أي حالين وحيث إن السيد الإمام قدس سره بحث ضمن بحوث الخلل قاعدة من أدراك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فنحن تبعا له أيضا نبحث هذه القاعدة وما يتفرع عليها من فروع الخلل في الواء وهو بحث شريف فقهي ليس فيه فالكلام في مدركي فالكلام في قاعدة من ادراك من جهات الجهة الأولى في بيان مدركها وقد استدل عليها بما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف قال روية عن النبي صلى الله عليه وآله أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وما ذكره الشهيد في الذكرى روية عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي روايه الاصبغ بن نباته قال قال امير المؤمنين علي عليه السلام من ادرك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداه تامه والروايات السابقه ضعيفه بالارسال الا ان في موثقه عمار الساباطي غنى عنها عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث فإن صلى ركعة من الغدات كتاب الصلاة باب ثلاثين من أبواب المواقيد حديث واحد فإن صلى ركعة من الغدات ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته الجهة الثانية هل تشمل قاعدة من أدراك باقي الصلوات أو تختص بصلاة الفجر؟ وقد بحث هذه النقطة سيدنا الخويط قدس سره في الجزء الحادي عشر من موسوعته صفحه مائتين وثلاثة وثلاثين فقال ان الدليل عليه عليه يعني شنو على الشمول انها تشمل سائر الصلوات اما عدم القول بالفاصل إذ لا خصوصيه لصلاه الغداه في هذا الحكم يقينان او الاولويه العرفيه اما عدم القول بالفاصل فلا ينفع الا لمن تيقن بعدم الفرق بينهما من حيث هذا الحكم فهو يفيده هو يعني لا يفيد غيره وانما الكلام في الاولويه العرفيه قال نظرا الى ان ما بعد طلوع الشمس من الاوقات التي يكره فيها الصلاه بل ورد عن النبي النهي عن الصلاه بعد شنو طلوع الشمس فاذا ساغ الاتيان بجزء من الصلاه فيه وثبت الحكم في هذا الوقت بشنو بصحه الصلاه وتماميتها مع انه معرض للكراهاه بل لتوهم حرمه ففي غيره مما لا حزازه فيه أصلاً بطريق او لا كما لا يخفى ولعل تخصيص صلاه الغداه بالذكر في الروايه للتنبيه على هذه النكته ورفع ما يتوهم من الحزازه من دون خصوصيه لها في الحكم المزبور بوجهين، ولكن كلام ضيق الوقت، كلام ضيق الوقت في كل الصلاوات قلتها قصير وقت صلاة الفجر قصير، ساعة وربع ساعة وثلث بين بين وبين طلوع الشمس. قلتها قصير شنو؟ يا شيخ نمام هذا زين. ولكن قد يقال بأن ما ذكره قدس سره هو وجه احتمال الخصوصية يعني بالعاكس بأن يقال لعل الشارع إنما إنما وسع صلاة الفاجر لما تشمل ركعة في الوقت لكي لا يقع جزء منها في الوقت المنهي عن فالشارع هنا من باب التعبد اعتبرها في الوقت فتخرج عن دائره الحضر او الكراهه وحيث ان هذه الخصوصيه ليست في غيرها من الصلوات فلا نحرز شمول موثقه عمار لمثله باعتبار ان الموثقه وردت شنو في صلاه الغداء وحينئذ لولا لولا ورود عده روايات ب بنحو مطلق يعني بما ان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الوقت لولا ورود عده روايات بهذا اللسان وان كانت ضعيفه لما حصل لنا الوثوق بعموم قاعده لغير صلاه الفجر، الجهه الثانيه الثالثه التي سيأتي البحث عنها غدا ما هو مفاد قاعده من ادرك راجعوا كلام السيد الامام في صفحه 143 من كتاب الخلال هل ان مفادها التوسعه الواقعيه او التوسعه الاضطراريه او التوسعه التنزيليه للمختار للمضطر معاني خمسة ذكرها هناك للقاعده والحمد لله رب العالمين